لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 116. وهو اللطيف الخبير 117. قد جاءكم بصائر بكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمية فعلها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درس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 كذلك زيننا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون